اثنان. استمع إلى الأسئلة والأجوبة وتأمل معانيها مستعينا بالخريطة الآتية. بارتين. اغري مرسين. بل كسير. أولاً. أين تقع مدينة برتين؟ تقع مدينة برتين في شمال تركيا ثانياً أين تقع مدينة بالي كسير؟ تقع مدينة بالي كسير في غرب تركيا ثالثاً أين تقع مدينة آجري؟ تقع مدينة آجري في شرق تركيا رابعاً أين تقع مدينة مرسين؟ تقع مدينة مرسين في جنوب تركيا